وَإِن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي لنفق فإن استطعت أن تبتغي لنفق في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأية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 سُنَا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.